مثل ما بنعرف أن الخشب يستخدم بصناعات متنوعة بالإضافة لاستخدامه كوسيلة للاحتراق ليكون مصير رمض لكن ضيفنا اليوم ادرب بالحرق على الخشب يحاولوا لقطع فنية مميزة بطرق غير مسبوقة خلونا نتعرف سوى مستمعين على تجربة حرفية متميزة مع الحرف السيد فراس شلدح ومن المؤسسين لجمعية المهن اليدوية بتردوس يسعد أوقاتك الله يسلمك أهلا وسهلا فيكم استاذ فراس يعني حضرتك متعدد المواهب ومتميز بامتيهانك لحرف متنوعه وفريده لو نتعرف على الحرف اللي بتقوم فيها بدايه انا بلشت بالموضوع الحرفي او اليدوي من سنه 83 <تصفيق> باعاده موضوع اعاده السمك ان ورد كلمه اعاده تدوير موضوع اعاده تدوير الورق والكراتين والامور هي اللي بنعمل منها التشجير بالاضافه لبعض المخلفات الصناعيه <تصفيق> مثل بودره السيراميك أو سلفات السيراميك أو ما شابه بعدين هاي فتره بعد ما نطلع في في خدمه إلزامية. بعد الخدمه الالزاميه المكان تواجدي اثناء خدمتي فسح لي المجال كثير اني استغليت الفرصه كثير على موضوع المهنه اليدوي وشغفي ما بدنا اكثر من هيك او الموهبه الموجوده اللي الرب هو بيعطي لك الانسان بقى انت وين بتوصفيه وين بتحبيه شو بالشام واسعه وعالم ثاني بتشوفي فيها الأمور هي اللي انت بتحبيها فبلشت لقيت هو كان عندي حركات بالايد ممكن اني أي شغلي ممكن صنع منها اي شيء الفراغ أو, او كذا نعم فلفت نظري موضوع النطاق عن حاس والتطعيم وبعد منه لفت نظري موضوع الخزران ماشي اصلا فتت الخزران نحن هون اول ما امتهنت اشتغلت بموضوع الخزران الخيط المبروم الصغير مه. يعني اللي بيعطيك الهديه الصغيره للكلب او كذا طورته. جيت انا اول معمل بيفتح بطرطوس لمفروشات الخزرة كراسي الهزاز والاسره وما شابهه ضمن هذه المهن هل انا نجار بال بال بالمفهوم العام ان انا نجار ولكن لكن اللي, أنا اللي بيشوف اعمالك بيقول انه فنان يعني هلا ممكن أن تطلع على المشغل تلاقي انه في هذه المنشار بيستخدمه النجار بس انا عندي في ممكن في عده تخصصيه كانت في ما سبق هي تستخدم باليد التطور سمح لنا انه صارت يوفر علينا جهد او وقت نستخدمه ولكن ما في شي بيغنيك عن موضوع الأفكار البداتيجيكي مهم يعني أنت أي عمل بدك نفسي خاصة في ناس أنا مع الأقل على الأقل ما بخضع التقليد ما بغلد حلو ممكن يعني ممكن أنصر. أن نحن نلاقي عشرين شخص اشتغلوا نفس القطعة لكن التميز هو الأهم أنه أنا أعمل بصمتي الخاصة لحتى تطلع مميزة عن التسعة عشر غيري طبعا أنا لما مثلا بدي أعمل أي قطعة إن كان مثلا حائطية أو أي شيء المادة الخام الأساسية خشبية تمام هذه الحكية؟ ولكن ضمن هذه القطعة الخشبية ممكن استخدم الحرق يعني الزخرة في طريقة الحرق نعم. ممكن استخدم الزخرة في طريقة تنقيط النحاس أو بدل النحاس خزران تطعيم يعني بمعنى التطعيم ممكن أن تأخذ هذه فيها لوح بلور أنا أحفر على البلور فيه اضطر أنه مثلا هذا المنطقة هون بدي أحفر على البلور مشان تركب تحت منها إضاءة معينة تمام هالحكي يعني عندك القطعه انت بتخذه بتطلع من عندي بتفوت مثلا مثل ما بيقولوا عروس مغمضه تطلع عروس مكياج من احسن ما يكون <تصفيق> مثل ما انا بشوفه ليش لانه هي افكاري هلا زبون اذا صار في مجال بيني وبين زبون حتى يحط شغله بيركن بيته او باي محل هلا انا باخذ افكاره ممكن استفاد من افكاره بس انا بعدل عليه <تصفيق> انا <تصفيق> اول شيء ما <تصفيق> <أنا تصفيق> بقلد بعيد كثير عن الغربيه يعني انا هلا بنحكي على موضوع انه هلا مثلا موضوع الموزاييك ماشي انا ما بقول لك موزاييك بيخطر ببالك انت طاولات الزهر الشاميه او القنصليات او كذا او كذا بتذكري مثلا هالمساسات الشاميه هالامور لا انا الموزاييك ببساطه ككلمه موزاييك هو كانت موزاييك ترجمتها انه انسجام تمام زوج او اي شيء بيعطيك منظر حلو ماشي بس انا عندي الموزاييك الناثر اللي هو من مخلفات النجاره اللي لاحظناه انه اليوم يعني الموزيك اللي عم تشتغله حضرتك بمحافظة طرطوس يختلف عن دمشق حتى في اضافة فعلا متفردة لحضرتك انا قدمة حكيت ما رح اقدر اوصف على قدمة هو جميل فياريت هيك تفوتنا بالتفاصيل جدا هو مختلف يعني انا عم قال لك الموزيك اولا ما يختر بيختر بالك العلب المجوهرات او السناديق الضيافة او كذا كذا لا انا الموزيك اللي بيحكي عنه هو موزيك نافر العبارة عن مخلفات خشبية من مخلفات الانج ولكن تضبيعه وتزذيبه وتهذيب هالقطع الخشبية القصاصه الخشبيه هي بشكل معين بشكل انه المت... بيعطيني انا فتح لي المجال اني اشتغل فيه أكثر من شيء 16 موديل لحاله من نفايات المخلفات النجاره وعلى هذا بس تشوفيه شكله هو لا يمكن يزبط على قطع صغيره حكما لانه بده مساحات هائله مم. كجدران كاعمده وسطيه كقناطر حتى يبين معك المنظر العام له وتعشائي حاله وهو كمان انه في شغله ثانيه نحن ما راح ندخل بشؤون مالنا على افيه كطب او كبيئه ما في مشكلة لانه الخشب بطبيعته هو طبيعي ما في اي شيء مصنع ولا في اي شيء كيميائي اذا نحن بنكون محاطين ببيئه صحيه حتى هلا انا كصانع خشب انا يمكن ما عندي مثل بقول السيفتي انه الموضوع بده عندي شفاطات هواء من شان الرئه او من شان كذا لا هو الخشب كماده ما له كيميائي طبيعي م -م -م. حتى الاصباغ محاوله قدر الامكان انه نعملها من الالوان الطبيعيه يعني غالي قشر الرمان غالي قشر الجوز حلو. هالامور هي ونشبع الخشبين بالانطريت النقع بالماء المصبوغه حتى تاخذ لونها الاساسي يعني انه فيها شويت يعني خليني اسالك انه هل ابتكارات هاي هل هي وليده التجربه ام انه انت اخذتها نقلا عن حدا لا ما اخذت نقل عن حدا انا اخذت انا استشفيت انه اصلا الخزانه شفته بالش اسن وجودي بالشان شفت التطعيم النحاس التطعيم النحاس هل محترفين يا جماعه وشيوخ كار بمهنتهم هلا انا ما بدي اقول انه مثلا انه والله فلان مسبع الكذب بس انا بحكم انه انا عشق الى المهنه او الى الحرفه ما فيني اني اسكت ونخلي بس موضوع انه مثلا بدي شغل خازان وبس لا ما عندي هالمحدوديه هي انا كل شيء حلو بكشي فيني اشتغله وتعبت شوي لحتى في نسخ جبت عديه اختصاصيه وفرت علي بين اني استخدم المقص اليدوي او الحفار اليدوي او المخرز او الكريستالي ولكن هي الافكار بالاساس مثل ما حكينا حلو كثير راح نتابع معك بحديثنا لكن بعد الفاصل انت من مكون كتاب الحلم دون سبحان ربي نوّع فى دمع شكل شي بشوفك ندمع فى مجمال المتنوع والنار فى نتوليك حلم على الأرض تمشي انت منشو مجون دا دل حال ندوّع سبحان رب نوّع فى بنع شكل شكيش ونشوفك ندمع فى مجمال المتنوع وانّر فى نتوليك I'm out of the dream I'm out of the dream ايوه حلوه حلوه حلوه حلوه حبك صار في بريدي كان ليلي عيدي والله اني تلادي تخلي المشاعر طاي ماكن مستمعينا ومع الشغف والفن والابداع مع الحرفي سيد فراس يعني فعلا عم تحكي, عم تحكي بشغف عم تحكي بحب لهي المهنه عم تحكي قديش مهم نحنا نترك بصمه مميزه ونتفرد بمجال عملنا خلينا نرجع لفكره المزييك او بالاحرى الاضافه اللي اضفتها لهي الحرفه اللي هي متعارف عليها الناد مشقيه ونحنا بطرطوس نفذناها مع حاضرتك نحكي مضمون او افكار اللوحات اللي قدمت به الموزايك موضوع المو... فكرة الموزايك هي اجت من ورا حاجة احد ال... الزبانة سامير اول ما عارف انه يغطي مثلا حيات عنده عمير شح مي هي الفكرة من اين طلعت كيف بدأت غطيها جينا انا غطيها باللوحة الميلمين العادي بلاستيك انا ما بشتغل فيه بصلاحة مه. وقلت له انا برات خشب ما بطلع مه. فانا مفكر من موضوع التفكير انه بجاه بين بين نفسي طلعت الفكره هي انه ليش ما نغطي بطريقه فنيه ولا عاديه وهو <تصفيق> منه عازل لانه هو قبل ما يركب على الحيط على الجدار البطانه بدها تركب حتى يركب هو عليهم البطانه بينه وبين الحيط الباطون 2 سم فهي اكبر عازل لموضوع الرشح والصوت حلو حتى. وبيعطيكي منظر وبيتحمل هذا المنظر العام بيتحمل الإنارة المخفية وبيتحمل التابلوهات المحمولة اللي بتحدها ممكن تحط عليها الصماضيات هلأ هي كشكل مراح تعطيكي لوحة إلا استشراك معين أو أي شيء وإنما بتعطيكي أنه تماجج وتداخل وتقاطع قطع خشبية صغيرة عبارة عن منامنمات <تصفيق> ماشي؟ وهون اللعب اللعبة بقى بالأصبغة بين الخلفية وبين النافر <تصفيق> <تصفيق> يا أما أنت بتعطي منظر الغروب عنتها عبارة عن تكسيف اللون أو تخفيفه <تصفيق> يا اما بتعطيه في منظر مثلا حسب المكان اذا كان مكان تجاري أو مكتب المكان اذا او مقهى او غرفه نوم يعني مو معقوله تيجي تحطي مثلا القواتم بغرفه النوم <تصفيق> قواتم مثلا بدها مكتب تجاري اللون القاتم أصدي أو الظالم بدي أحسمي إنه بدأ تجاري مشان عنفوان صاحب المهني يعني صاحب الشهر حلو إذن انت حتى بمهنتك في طريقة مدروسة بالعمل إنه انا براعي المكان و براعي العمل بهذا المكان و براعي أيضا الهدوء النفسي للشخص أو تحفيزه نعم سيدة طبيعي نحن أكاديميين ولكن بدون شهادات أها. أكاديميين بمعرفتنا للمهنة بيحبنا لأله لا. لكن نحن اليوم نعرف أنه المهمة الدراسي النظري تماما نكون دارس ديكور هي الطبيعة درستنا كل شيء وعجنتنا وعملتنا و والإستفاد قدر يستفاد والطبيعة يعني بالأخير هي كل شي منها وهلأ يعني في شغل الموضوع عن الفن الطبيعي نحن ما رح نحكي عليه لاحقا لكن قبل ما بدي إحرق مراحل إنما ما علي المستمعين يتشوق ومعنى أنه رح نحكي بشي للمرة الأولى خليني أرجع لتنوع الحراف اللي بتشتغله فيه شي دائما بيكون أقرب إلى قلبنا شو الأقرب لقلبك؟ <تصفيق> هلأ كمادة أساسية اللي هي الخبز تلع من عندي هو الخشم ماشي <تصفيق> وإنما أن دل... ال... ال... الموضوع الحرفي اللي بدي يختص فيه أنا بحن الخزانة الكثيرين بس للخزران والبامبو بس للأسف ما استيراده صار كثير صعب أسعاره طلعت بالعالي مو بس أنه نتيجة عدنا لموضوع الأزمة لا لا من, مصدر. من مصدره نعم. هذا بكثير يعني وموضوع الحرق مه. موضوع الحرق على, على الخشب على الخشب كلاب حرق أنا ما نرسم انا ماهر رسام يعني هذا تجي دليل هذا الوش بدي ارسمه لا لا انا فاشل نهائيا انا برسم من وحي وبس شو بيطلع معي لكن انت عم تقدر تحفر او بالحرق على الخشب تطلع لوحه فنيه متميزه صح صح ولكن وكانه ريشه فنان يعني ولكن من بنات أفكاري، يعني انا ما بصنف حالي ضمن الرسامين أنا رسمي بيخدم مصطحتي كحرسة حالو إذن الإبداع والشغف هو الأساس بعملك خلينا نروح لأجمل لا وأهم أعمالك اللي هي لوحة الحرق على الخشب اللي هي صنفة الأكبر على الإطلاق بحجمة نحكي عن فكرة اللوحة ومبمونة وهي اليوم موجودة بإحدى المطاعم بمدينة طرطوس خبرنا عنها اللوحة هي فكرة اجت ضمن عمالية ضمن اعمال الديكور او المنظر اللي بدي يشتغله بالطابق تاني من هذا المقهى اللي عم نحكي عنه اللي هو م -م. باب شرقي نعم الكلمة عنوانه للمقهى باب شرقي فبالتالي مروحنا دمشق فورا <تصفيق> بيخطر ببالك انه مسلا دمشق بدءا من الباب النحاسي والسقاطة هاي لع ادق التفاصيل طبعا إذا. بدك ساعه ادق تفاصيل انتو طالعين على المناظر بتكون انت جوات البيت مثلا مثل القاشانيات او مثل الزخارف الايوبيه او ما شابه وكذا وكذا, وكذا, وكذا ولكن بطريقتنا نحن بطريقه طرطوس بطريقه طرطوس لكن ما في سيراميك عجمي مثلا انا هون نفصته نفصت في هذه اللوحه اللي هي بتحكي عن انك لما بتفوتي على بيت الشامي هالفتحه بتلاقي بيت دمشقي بشوف تماما وجه المكان شو هالتفاصيل بتلاقيها انت قبل ما تفوتي البحره مثلا البحره حلو. بالخشب الجوصق بالحرق على الخشب حلو م? تمام الجوصق استراجل كرسي الاشطال الزهر هل الارقيله خليني اسالك سأل. سيد فراس يعني توزيع الاضاءه ما انا للوحه الاولى عم بسمع انه حرق على الخشب اذا انا امامي لونين اللي هنن الاسود والبني بدرجاته طبعا. فأنا كيف بدي اقدر اشوف هاي الاضاءه لما انا افتح الباب دمشق يفوت لهالفسحه الجميله شوف انه في ركن مضيء وركن عتم كيف ممكن طلعها هلا انت صح الكلام هذا انه دقيق 100% انه اللون الحرق على الخشب رح يعطيك لون هو واحد أسود ومشتقاته م -م. ولكن تخفيف كميه الحرق بالنسبه بين بين ركن كن اللوحه هو راح يعطيك هذه بتهيئ لك انه هذه الغرفه مضاءه هذه الغرفه مصغي <تصفيق> مطفيين فيها اللمبه او السراج فهي من وراء انه شديتك على تمديد الحرارة اللي تكون على الخشب او تخفيفه حلو وتظليل في شيء انواع ترددي عباره عن تردديات يعني ممكن تاكل معك حركات تردديه اذا بترسم لي اناره على بلاط كيف جاي لهون ممكن تاكل معك شيء مليون مليونين حركة أوهو. طبعا يعني إذا نحن بدنا نتخيل خلينا قبل ما نتخيل كم حركة أخدت معك اللوحة والمدة اللي أخدتها حجم اللوحة تماماً قديش حجم اللوحة تحديدا بالضبط 480 سنط كطول 122 سنط كأرتفاع يعني عم نحكي بالأربع متار 5 <تصفيق> <خمس> متار <تقريباً. تصفيق> يعني يعني 480 سنط بأرتفاع 122 سنط هي فعلا اللوحه الأكبر والاضخم هي اللوحه آ... الأكبر على مستوى غينيس ولكن يعني بدنا نفهم يعني قبل ما نروح ليش ما راحت لجينيس وتسجلت ك رقم بكتاب غينيس خلينا نعرف قبل الوقت اللي اخذت معك تصميم هي اللوحه وعدد الحركات يعني هلا الحل... التصميم لللوحه هي الفكره موجوده وانا في عندي انا عندي حيط كامل كبير كيف بدي غطيه يعني إحنا اشتغلنا بالمداخل موضوع الموزعيكي النافر والأناطر والبواب كمجسمات البواب الشامية الدمشقية مع السقطات مع الأفولي مع التشلخ اللي بيسموه هذا التشلخ أو كذا بس مو كل الكفترية أو مو كل المخى رح يكون كمان نص الطابق لكن كان, كان واضح أنه في ركن دمشقي لما أنا فوت من الباب بكل كل تفاصيل كله الطابق الثاني من المخى كله دمشقي حالو من عدا أنه موضوع ضيافة البار أنه عملت عشكل برميل بيت من البرميل القديم لكن برميل. نبقينا بالطابع الشاقي بس أنه نحن التلتين المقهى من فوق هو الطابع الشاقي بحت طيب قد اخد معنا شغل هي اللوحة بتحديد؟ اللوحة تحديداً اتوقع اخدت بالمئة وعشر تاعة معي شهر وشوي <تصفيق> اوه يعني وقت لكن بفتكر حضرتك بسبب الشغف والمتعة اللي بقلبك ما بيهمك الوقت ولا بيهمك حجم الارهاق اللي بتنحط فيك لا اكيدة لانه على ان اللوحة انا ما خدت عليها اي اجر ماديه اللوحة قدمت اهدية <تصفيق> لأنه أنا يعني ما زالت اللوحة باسمي وحتى يعني أنه ما أخذتها مثل ما قالت لا أجل مادي ولا حق اللوحة ولا تمانع ولا أتعب ولا قدمت هدية باسمي <تصفيق> لأنه ما فيني ما بعرف شو حق صراحة لكن حلو اليوم ابن طرطوس يقدر يحط هاي النفحة دي مشقية بقلب لوحته بطريقة فنية ومميزة انه مو بس انت تشوفي الطرف التاني هو بيتقبل هالفكرة ولا <تصفيق> شو ما يتقبلها يعني مثلا, مثلا بالمقهر اللي عم قللك عنه قبل منه استغلته بالتسعينات كان ايامه القصاب المحروق والمشوي والصخر البحري وكذا وكذا يعني هو التلاحق وتطور يعني هذيك الايام ما كان فيك اندي مثلا لما نجي اشتغل لك يشتغل لك مقهى شامي ماس الحال او ما رح يختربها للغلق أن يجيبك راسي اش وطولات اش مم. مم. طيب حتى المقهى الشامي هلأ هو بظل ملتزم بهذا الأمور حتى إذا رحتي عنتي على الشام القديمة منفوت من لاقي بان في مشقي إنما هو مقهى ولكن فيه تمازج بينه صحيح. بيقدر وصفه الموضوع الغربي بالإطار الشرقي مم. يعني نحن ما بدنا نحفظ بنعيش أنه نكون أغلبنا للأسف أنه أنا بحيث بعيش شرقي بالغرب وغربي بالشرق مم. ولا انه اني ما بقدر اعمل ها, ها التمازج حسنا اقول لك هي الموزيك الموزيك انا بطلبك انت الشاميات او اللوحات طولات الزهر او كذا الموزيك هي تعني التمازج او انسجن ولكن هو اسم المنظر العربي بقدر انا اعمل اي شي فني منسجم ومتناغم ويكون موزيك وموجود باندياتك يعني اذا عندك شغف انت بشوفي الجمال باي منطقة هذا موضوع اعادة التدوير وما التدوير يعني هو كمان له دور كثير يعني هلا انا مثلا ان نفايات النجارين انا ما كنت استحي اني اطلع على المنطقه الصناعيه بالاضافه انه انا نجار يعتبر ماشي وعندي مواد الاوليه ما بستحي اطلع يوم الجمعه على المنطقه الصناعيه على قسم النجارين لم نفاياتهم يعني لانه مطلع من النفاياته النجارين ليش حطها او يحرقوها او ما ادري حلو كثير راح نتعاض معك في لكن بعد الفاصل وراحه عيوني لمراه تسبح حبوب طاعة في مصور <تصفيق> من رخام د دقاتل اجره معكم مستمعين وبالعودة للحديث عن الشغف والفن يعني اليوم نحنا منقدر بأي عمل بأي مجال نكون مبدعين نكون شغوفين حتى فعلا نتميز سيد فراس رح نحكي عن اللوحة اللي هي الأكبر والأضخم فعلا لوحة الحرق على الخشب اللي اشتغلت اللي هي عبارة عن لوحة دمشقية بامتياز كموضوع ليش ما تسجلت بجنس ليش نحنا ما منقدر نسجل بكتاب جنس في وجعك كأنه خلينا نحكي عن الاحد موضوع التسجيل بجنس بيهن بيقولوا انه عندهم مكاتب اقليميه منتشرة عبر العالم امم <تصفيق> على هم العالم يبدو يمكن انا على دورنا او كذا او اللي حب صاحب المقهى هو اللي حب يدخلها بجنس طلبوا منه امور تعجيزيه جدا جدا مثل مثلا تصميمي اللي معنا بالحرف كماني أبو مم. ياسر الله يذكره الخير المصري يشتغل السفن ضمن الأناني نعم يعني أنه انا مفروض أنه أقدم أكبر لوحة بالعالم بتجي, بتجي تقلي مثلا أنه تعير لي وقت واشتغل محلة مثلا مثل خمس لوحات تانية حتى تدخليها أو يطلبوا من زميلي المقدم هو عمل يطلبوا منه ألفين عمل اه حتى يفوتكينا يفوت يعني هون مبين الامور انه ما بعرف اذا هن عم بجيروها الشباب او الجماعه مين الجهه اللي, اللي هي هي جهه اللي بنهاجهها حتى المدير الاقليمي هون لو كان عربي سوري بس للاسف يعني كلهم مفروض يعني آه... يعني ممكن هي ما في امكانيه من عنده هو يتصرف لكن حرام نحن هذا الابداع نحط له شروط انت في شغله بدي انوه على انه انا ماني ما عندي فيتو على اي انسان على الاطلاق عنده موهبه بشو ما كان يكون نعم. بس انا يعني بلاقي انه انه بتلاقي قرص الشنجليش دخل بجنس صحيح أه؟ وهيك عمل ما يدخل مثلا صحيح ملفق الموضوع ما نو... اقول لك ما في فيتو على حدا أكيد. كل واحد اللي لو ما هنتوا بيحترملوا بس بالمقارنات يعني في مفارقات كمان صحيح صحيح في منغيصات وفي أوجاع طب يعني هاي منعتبرها من ضمن الصعوبات بيعملكون خلينا هيك نسروا دول طبعا نحنا كفيص عنا صعوبات أكتر من الموضوع المنغ... م... شوي مؤلم أنا كمصنع أنت ما فيك تريني كمصنع ليسما بتسوي أنا مصنع ما فيني سوي أنا ما بعرف سوي م. أنا لازم يكون في جهات ترعالي التسويق تبعي طالما أنتو عم تقول وشايفين حالكم إنو بمنتجاتنا ونحن أنتو بيعترافكم إنو نحن مغمورين طبعا طويلة طريقة كيف نطلع ونقب تبرعونا <تصفيق> اعطونا رعايه بسم بي معارض خارجي طيب حضرتك اشتغلت شاركت بكثير معارض داخليا <تصفيق> وخارجيا <تصفيق> لكن عملك وصل لبرا لكن انت ما قدرت تطلع معه شو السبب ما اطلع بسبب التمويل ما في عندي تمويل انا ادفع نص مليون ليره تذكره طياره وما شراه وحتى لكن صار. وصلت لوحتك واعمالك وصلت, وصلت للعالميه قلنا نحن كمان هلا بنحب طاب ذكرن يعني صاروا تحت الارض الله يرحمون الفنان محمد الحريشي اللي هو بحري يقبل عن جد وستاذ بالبحرية بالسد السبعة عمل عملوا فاز على ميتين عمل دولي بيكان بفرنسا حلو. أخذ الجائزة الأولى أوسكار مع مليون فرنك فرنسي طيب هذا الزامي مات أهر ومفلج لأنه ما وصل له شيء في أحد خلت ذكره هذا الأهم أي. فعلا محزن الأمر أكيد ما وصل له للمليون فرنك وظلت كوربته هنا حتى شلته إياها البلدية هذا أك... أك... لكن الجميل انه في ناس بيعترفوا بال وبيحكوا بالمعروف وبيحكوا وبيذكروا هذول الاشخاص اللي عم عنه الله يرحمه ويطيب سرا هو استاذي بدنا موضوع السفن اها <تصفيق> طيب خلينا نحكي يعني الوجع بيؤهر أكيد ونحن منتمنى توصل أفكاركم ومنتمنى فعلا تقدروا تشاركوا أنتوا خارجيا تكونوا موجودين مع أعمالكم وتتسجل بكتاب جنس لأنه فعلا سوريين قدروا يحققوا إنجازات رائعة ومزهلة خلينا نلحق بدقيقتين <تصفيق> السيد فراس نحكي يعني في بعض القصص اللي اشتغلتها ما حكينا عنها شو ممكن نحكي؟ ابكم كمهان كمهان عندك الحفر على البلور التنطيط التطعيم المجسمات الخشبية المجسمات الحجرية مم. المخلفات اعاده التدوير للدرجه صفر عباره عن من مراحل تدوير يعني, ولا شي يعني شي من ولا شيء نعمل شيء جدا لا اخر شيء صفر في عندك حتى البراد في لا استخدم أه. يعني هذا التبر البطير أه. هذا ألو استخدام هذا إعادة تدوير 8 مراحل أه. كأنا أقصى مرحلة وصلت 8 مراحل لدرجة صفر يعني عدام معي ما عندي يعني قمامة ما عندي مخلصة طب مجال الفن الطبيعي اللي ذكرته هي فكرة رح تنترح لاحقا وقريبا بمحافظة طرتوس اللي هي مجال فن الطبيعي نشتغلنا فيه أنا وشخص صلى صار بره البلد والله يوجهه الخير بس هو عبارة عنه توجيه للناس أه. مو أكتر من هي لما تمشي بالطبيعة أو بين الشجار وتشوف تشوف قطعة ما لا تخذى عاشبين يا أخي ولا تخذى كذا وبدنا بس إنه شغل من الموضوع الحراجي يكون معنا بطاقات نحن جماعة ما من دور حتى نتاجه بالحفظ نحن من دور عطعة قد الكف لحتى نجيبه نهزبه ونمكيجه ونقدمه من نوع أنتوا تقدروا من الأحراج؟ هلأ بالفتر في الأزمة أنت بتعرفي الحراق الغابات كذا ممكن أندي بأي محل غير متواجدة فيه. فيه ممكن يسبب شك <تصفيق> انت بحاجة هاي الصفة اللي تسمحلكم تأخذو ندخل على مراقع أسرية مشان نقص نعمل مجسمات طبيعية من حقيقية بنسبة <تصفيق> واحد على الف مثلا واحد على مية يعني بدنا موافقات معينة تسهلونا إياها شوي حلو إذن نحنا منقول رسالي من أكيد عم تحكي مو بس وجعك وعم تحكي من قلبك أيضا باسم الحرفيين اليوم أنتوا بحاجة فعلا بعض الخطوط اللي يتنفتح لكم ينفتح لكم المجال فعلا شي جميل جدا نحن كثير فخورين فخورين بالسوريين اللي عم يتميزوا كان داخل البلد او خارجها كتير بدنا نشكرك مفروض تكون مرجعية لعالم سوريا ونحن نكون العالم هذه المرجعيه اكيد لازم يكون اكيد لانه صحيح. في عندنا في عندنا <تصفيق> اكيد انجازات رائعه ومميزه ان شاء الله يا رب ما بنعرف القادم من صحيح. الايام وخصوصا انه الفرج القريب على الابواب بنشكرك جزيل الشكر ونتمنى لك مزيد من التالق بحرفك المتعدده والمتميزه الحرفي السيد فراس شلدح ومن المؤسسين لجمعيه المهن اليدويه بمحافظة طرطوس شكرا لكم لاستضافتكم لهذه البرنامج الحلو What's nice, dear, what's nice This thing, look at what's beautiful But I'm gonna give up My life is no one I'm gonna give up What's nice, dear, what's nice This thing, look راحو حبيبي بالقالب شو حلو شو بس